بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك وجليل شكرك نسألك اللهم سبحانك الهداية فانه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نستغفرك اللهم من كل ذم وخطئه ونتوب اليك نؤمن بك ونتوكل عليك نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يفجرك ونثني عليك الخير كله واشهد الا اله الا واحد أحد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير واشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله القائل إن لله أهلين قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن أهل الله وخاصته فصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابتك ومن اتبع هداك وتمسك بسنتك واقتفى أثرك وسار على النهج القويم إلى يوم الدين أما بعد اتكلمنا في اللقاء السابق أو ختمنا اللقاء السابق بعد معرفنا أحوال النون الساكنة والتنوين مع الحروف الهجائية الثمانية والعشرين عندنا برضو من الحروف الخاصه اللي لها تعامل خاص الميم الساكنه وقلنا ان الميم الساكنه اما ان تكون للجمع مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الايه واما ان تكون لغير الجمع مثل قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وقلنا ان الميم الساكنه هي الخاليه من الحركه او الساكنه سكونا اصليا وصلا ووقفا ال اللي يعني جايين من الساعه تسعة وبتكلمهم ولسه الموضوع بتاعهم مخلص يا ريت ياجلوه لما نخلص يعني ما فيش داعي للكلام والا هنقفل ونقوم نروح احسن لا احنا مجبرين على المجيء ولنا عاوز اجي الا للقرآن القران الكريم فهو إزاي أنا أبدأ اتكلم ومعايا حد بيكلم تاني إحنا أكبرناش حد ييجي اللي بينهم وبين بعض حديث ما شاء الله القاعة لها باب يخرجوا يخلصوه لكن حنبقى بنشتغل وبنسمع همس وبنسمع كلام مالوش لازمة يا انا اتكلم يا أنتوا تتكلموا قبل ما أنا اتكلم انا داخل والجميع كان بيتكلم قلت لحد اسكت لم يحدث خلاص بدات أنا اتكلم خلاص اسمعوني مهمتكم السماح واظن قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يا ترى هتسمعوني ولا هتكلموا بعض اذا كنت عاوزين تكلموا بعض فبها ونعمة ومروح عاوزين تسمعوني برضه نسمع يبقى بنقول الميم الساكنة هي الخالية من الحركة بمعنى ان تكون ساكنة سكونا اصليا ايه وايه وصلا ووقفا طيب كلام سليم الحروف اللي حخلصها النهاردة يبقى حبقى خدت النون الساكنة والتنوين وخدت الميم الساكنة وحناخد ربنا بإذن الله عنا وناخد النون والمم المشددتين وناخد اللمات السواكن في القرآن الكريم بعد كده حاختار أي واحد أو أي معلمة أي إنسان حيقوم يجي هنا يقرأ نختار جميعا ربع من القرآن الكريم ويقرأ ونستخرج منه ما بدا من إيه من أحكام ما نشب باللي جاي يبقى ما مضى فقط خلي بالكم معايا الميم الساكنه علاقتها بالحروف الهجائيه بنشترط برضو ان يكون الحرف الذي بعدها متحركا فإن كان وكل الحروف الهجائيه تقع بعدها ما عدا ايه ما عدا الالف والله دي كلمه تجاوزا ما عدا الالف لكن الآن ان احنا نقول ما عدا حروف المد الثلاثة وإن كان الواو بتقع بعدها بس بتبقى واو متحركة والياء تقع بعدها ولكنها يا ايه متحركة لكن حروف المد الثلاثة بشروطها المخصوصة اللي احنا عارفينهم اللي هي الحرف المد بيكون مفتوح والحركة بيكون ساكن آسف والحركة اللي قبلها حركة مجانسة بمعنى إن الألف ساكنة وما قبلها والو ساكنة وما قبلها واليأسكة وما قبلها يا بجول ما ينفعوش يقول بعد الميم الساكن زي ما نفعوش يقول بعد إيه النون الساكن طيب تعالوا بقى نشوف الميم الساكنة إذا وقع بعدها ساكن فإنه يجب إيه تحريكها مثل قوله تعالى فان عندي الميم في كلمة أم ساكنة ولكن وقع بعدها الراء الايه الساكنه فحركت للتخلص من الساكنين طيب الحروف الوقعة بعد الميم الساكنة بعد ما خرجنا الألف يتبقى معاك كم حرف يا أخوانا تمانية وعشرين حرف للميم قبل الثمانية والعشرين حرفا هذه ثلاثة أحوال وهي الإخفاء الادغام الإظهار أنا برضو جبتهم بترتيب الإخفاء الادغام الإظهار ليه جبت الإخفاء أول والادغام بعدين وجبت الإظهار الآخر لأن كل حكم من الحكمين الاولانيين له حرف واحد أما الإظهار فله كم حرف ستة وعشرين حرفا بكلم على الميم الساكنة مش النون الساكنة طيب الإخفاء له حرف واحد وهو الباء إذا وقعت الباء بعد إيه أخوانها بعد الميم الساكنة وجب إخفاء الميم عندها إخفاء شفويا زي إيه قوله تعالى يوم هم بارزون ومن يعتصم بالله اسالكوا سؤال صغير نطق الميم الساكنه قبل الباء فكرناش بحاجه خدناها امبارح قولوا الإقلاب نطقهم زي بعض ومن يعتصم بالله ونقول كمان يومهم بارزون ها حد عارف أمثلة أخرى ها ما نستامع لا عاوزين نعل صوتنا ما شاء الله وأنا داخل كان صوتكم عالي قوي ها يخشون ربهم طب نقولها على بعض ازاي يخشون ربهم بالغيب عاوز انتبه لمسألة مهمة. عاوزين ننطق ميم ساكنة مظهرة ونقارن بين نطقها ونطق الميم الساكنة حالة الاخفاء. الآية رقم اتنين في سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة. ليبلوكم أيكم احسنوا عملا الميم الساكنه في كلمة ايه وكلمة ايه ليبلوكم أيكم أيكم أحسنوا احنا بنلاحظ لما ما الميم بعمل ايه الشفتين بينطبقوا على بعض يعني بيلتصقوا ببعض ليبلوكم سمعين شايف السمعين طب اعملوها, اعملوها بنفسكم كده وشوفهم ليابلوكم الشفتين بايه يلتصق طيب إما جنط الإخفاء ما بعتمدش اعتماد كامل على الشفتين وإنما يكون عند نطق الميم مسافة بسيطة جدا لكن ما بعت أو يعني يلتصق يلت... ما يحدثش ايه تلاصق تام هكذا ومن يعتصم بالله الضلاث قتان بيجي عنده نطق ايه يا اخوانه الباء يومهم بارزون بعد اخوانه اللي اشتغلوا في موضوع التجوير في القنوات الفضائيه اثروا مشكلة عنده نطق الميم الساكنه في حالة الاخفاء وعنده نطق الميم السكنة في حالة الاقلاب وقال لك لا ده لازم أبعد الشفتين بعضهما عن بعض بعد تام وهو بينطق الميم السكنة أو في حالة الإخفاء أو النون السكنة في حالة الإقلاب يعمل مسافة كبيرة بين الشفتين كانه فاتح بقه كده للريح كده داخل خارج لا هذا لا يليق وما فيش داعي نحن نعمل نقطة خلاف بين هذا الأمر فنقرأ هكذا نشوف وننفذ يومهم بارزون يخشون ربهم بالغيب ومن يعتصم بالله فاحكم بينهم سمعنا النطق وشفناه دي الحالة الأولى وهي إيه هاي الإغفاء الإيه طب ليس منه شافوي لان ايه وايه الميم والباء يخرجان منين من بين الشفتين مفيش عمل لللسان ولا للاسنان في نطقهم على الاطلاق يبقى تاني لا عمل لايه ها لللسان ولا الايه كمان ولا الاسنان في نطق ايه وايه الميم والباء على الاطلاق واضح ولا عيد؟ طيب هذه الحكم الأول الحكم الثاني الادغام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ها آه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اه تلك امه انا اسف تلك امه قد خلت ها لها ما كسبت ها برتم من وعليكم ايوه كده لها ما كسبت ولكم ما كسبتم انتوا هتشككونا في الحظ ولا ايه احنا قلنا الاولانيه غلط يبقى تاني لها ما كسبت ولكم ما كسبتم انتوا نطقتوا بعد الكاف ميم ايه اسمع ميم واحده ولا اثنين لا غلط ميم واحده ايه مشدده اهو ولكم ما كسبتم انطبقت الشفتين كم مره يبقى نطقنا كم حرف شكله ايه مشدد لان احنا قلنا الادغام بيبقى ايه النطق بالحرفين كالثاني ايه مشددا طب هما الاتنين زي بعض خلاص ما فيش مشكل طيب الادغام هنا بيسموه ايه ايه ادغام مثلين صغير تاني ادغام مثلين صغير وممكن نسميه ادغام شفوي طب ايه رايكم ولكم ما كسبتم حصل ايه صاحب الادغام ايه يا اخوانا ها غن سموه ادغام بغن يبقى خدته كم اسم طب نقولهم تاني ايه وايه وايه ها ادغام مثلين صغير وادغام شفوي طيب ادغام بغنه علشان صاحبه ايه غنه ما سهل طب وله ادغام شفوي الميم ما خرجها ايه ازني دي سهل طب ليه ادغام مثلان صغير ادغام مثلان لان الحرفين زي بعض ميم زائد ايه زائد م ادي مثله طب وايه حكايه صغير دي آه أنا عندي إذا التقى حرفين متجاورين في القرآن الكريم ما هو الشرط الميم والميم يعني مثلا قول الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه كملوا فقل نضرب بعصاك التقى هنا إيه باء وباء وقوله تعالى في أول الصورة فما ربحت تجارتهم وعد في صورة المائدة وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا امثله أمثلة كتير أو ملاحظ أننا معايا في المثال الأول اضرب بعصاك بقى ساكنه بعدها بقى ايه متحركة وعندي في ربحت تجارتهم تا ساكنه بعدها تا ايه متحركة وعندي وقد دخلوا دال ساكنه بعدها دال ايه يبقى دول مثلين الاول منهما شكله ايه والثاني متحرك على طول اتغمهم في بعض وانطقهم حرف واحد هكذا فقلنا اضرب بعصاك انطق بق واحدة مشددة فما ربحت تجارتهم وانطق تاء واحدة مشددة وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به انطق ايه دال واحدة مشددة كل ده في القرآن الكريم اسمه ادغام ايه اخوانا مثلا صغير بس عند الميم بزود لها اسمين اقول ادغام شفوي علشان الميم ومماثلها يخرجان منين من الشفتين عندي ادغام بغنى عشان الميم من الصفات الذاتية الملازمه لها صفه ايه الغنه طيب ملاحظه هامه لاحظنا ان امثله الاخفاء الشفوي وامثله الادغام الشفوي لاحظت إن أنا جبتهم في كلمة واحدة من القرآن الكريم ولا في كلمتين اه ويعتصم بالله ربهم بالغيب أدي حاجة ولكم ما كسبتم، أدي حاجة تانية يبقى أنا ملاحظة إن أجيبهم من إيه فحكم أجيبهم من إيه كلمتين يبقى الاخفاء الشفوي والادغام الشفوي او ادغام الميم في مماثلها لا يتحققان الا في إيه؟ في كلمتين طيب بعد ما حشنا الباء وخصصناها بالس للميم الساكنه بالايه بحكم وهو الاخفاء والميم وخصصناها للميم الساكنه بايه يتبقى معايا من الحروف الثمانية وعشرين كم حرف اظن صعب ان احنا نقعد نطالبكم تجيبوا لنا امثله لكن حنختار بعض الامثله واللي فاكر امثله يقول لنا تعالوا بقى اول حاجه الحكم الثالث من احكام الميم الساكنه هي الاظهار الشفوي لخروج الميم من الشفتين مش لخروج بقيه الحروف الباقيه من الشفتين الميم بس هي التي تخرج من اين من الشفتين وعلى فكره هيقبلنا الواو كمان طيب تعالوا بقى الاظهار الشفوي الحروف المتبقيه له كم حرف 26 وعش... وعشرون حرفا لو جانا نشوف اااه انا عندي صورة الفاتحه لو جيت اقراها بسرعه كده اطلع منها كم ممسكنه ما حدش قال ها اطلع منها كم ممسكنه ثواني انتوا ما بتقروهاش في الصلاه اه لا انت ما بتصليش بقى اي شويه ها طب اللي قالت اتنين تقولهم لي الحمد وإيه وأنعمت تمام يبقى بالمم في صورة الفاتحة ميم ساكنه اتنين الميم الأولى من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين والميم التانية من قوله تعالى أنعمت عليهم لو جينا نشوف الميم الأولى بعدها إيه والميم التانية بعدها جي من الحروف الستة وعشرين ولا مهمش من الحروف الستة وعشرين طيب ملاحظ ان الميم الساكنه وقع بعدها حرف الاظهار في ايه في كلمة واحدة طب ما انا عندي مب... حد يجيب لي كلمة واحدة فهم ميم السكنة بعدها حرف غير دول في كلمة واحدة ممكن فلا تسمعوا إلا همسة سين جيبتلكوا سين كمان اهو اه طيب حد يجيب لي حرف كمان افمن يمشي مكبا ايه حرف ايه يمشي الشين الشين طيب نعم من السامع يمنع النون يبقى بينا جايبين ايه وايه كم حرف حوالي خمسه هو. هما تمانية بس مش عارف يعني مش فكرهم كلهم لكن قد احنا المهم جبنا امثلة للاظهار الشفاو ممسكنا بعدها حرف من الحرف الاظهار الشفاو في ايه في كلمة واحدة كلام سليم طيب تعالوا بقى بعد كده بعد كده امثلة كلمتين اظن كتير او في القرآن الكريم انا قرأت لكم من شواء كانت ايت ايه الذي خلقه إيه؟ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا من بعدها ايه همزه او حد يقول من بعدها الف من بعدها ايه همزه طيب احنا قلنا خرجها ايه الشفتين طيب انا عندي الآيتين دهم خلوا بلكم عاية أول آية قوله تعالى نقراها سوا كده مع بعض وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات ميمسكنا بعدها إيه أن لهم جنات بعدها جيم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعوتوا بعدها إيه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون انا عاوز الاثنين الاواخر ولهم فيها ازواج ها والثانيه وهم فيها خالدون طب عاوزين كمان مثال قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون المم الساكنه هنا فين ربهم وأولئك الميم السكنة بعدها ايه <تصفيق> آه طيب نشوف علاقة الميم السكنة بالفاء وعلاقة الميم السكنة بالواو حاجد ان الميم السكنة تخرج من بين الشفتين بس الشفتين بيلتصقها والواو تخرج من بين الشفتين بس الشفتين بيكونوا مفترقتين اهو من ربهم ساعه ما بقف على المين بعمل ايه في الشفتين بيحصلهم ايه ينطبقا يلتصقا لكن ما اقول او وقف على الواو الشفتين بيطولوا بعض لا عموما المخرج واحد ولا مختلف المخرج واحد طيب الميم والباء اخفنهم ليه اخفنا الميم عند الباء ليه ومن يعتصم بالله مش عشان المخرج واحد نخلي بالنا لاحسن واحد يتوهم ان مخرج الميم والواو واحد ويقرا بالاخفاء فلازم نبالغ في اظهار الميم الساكنه اذا وقعت قبل ايه يا اخواننا الواو لسه الف حيكلم عليه فنقرا هكذا اولئك على هدم من ربهم واولئك هم المفلحون ما يجيش واحد يخطأ ويقول لي اولئك على هدم من ربهم وأول... لا هذا خطا اثنين ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون الميم بتخرج من بين الشفتين طب الفاء بتخرج منين حد يعرف يقول ها اه لا بس احنا مش عاوزين نجيب التحفه احنا عاوزين بالتجربة يعني الموضوع يبقى بايه بالتجربه على قدنا فهنعمل ايه حط الفاء ساكنة هنقول مثلا اف نف حاجه ان اطراف السنتين الفوقانيين اللي هم اول اسنان ينبتوا للطفل الرضيع يلامس بطن الشفه السفلى من الداخل إما نقول كله ناف وقف على ناف حلع السنتين الفوقانيين ايه خبطوا فين بطن الشفه السفلى الله طب ما هو بطن الشفه السفلى قريب من من الشفتين ولا بعيد قريب يبقى الفاء والميم بيسموهم في, في, في علم التجويد حرفين ايه متقاربين طب ماهو التقارب قد يؤجل الاخفاء وعلى فكره ناس كتير قوي بتغلط في هذا خلوا بالكم ناس كتير قوي ومتسابقين في امتحانهم السنة دي أخطأوا في هذا فنيجي مثلا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فنقرأ محدش بقى يقرأ خطأ ولهم فيها وسهله النتيجه يمكن مع الواو صعبه لكن سهله النتيجه مع إيه؟ مع الفاء ولهم فيها لا خطأ يقعد غن الميم قبل الواو والفاء اديها الغنه الاصليه الباقيه لكن ما تغنهاش ازيد من الغنه الاصليه بتاعتها يبقى اذا نقرا هكذا اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ونقرا هكذا ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون سمعنا النطق ولذلك صاحب التحفه بيقول واحذر لجواو وفى اللي هي ايه ان تختفي اللي هي ايه المم الساكنه المم الساكنه اخت... واحذر لجواو وفى ان تختفي ليه هتختفي ليه لقربها من الم لقربها من الفاء ولاتحد مع الواو في المخرج واحذر لدى واو ونفى ان تختفي لقربها ولاتحادي فعرفه واخدين بالنا يا اخوانا طيب بكده نبقى خلصنا احكام إيه إيه؟ الميم الساكنه بالكم بك... بك... حكم اللي هم اخفاء وادغام وايه طيب وكانت احكام النون الساكنه والتنوين ايه وايه اظهار وادغام وقلب وايه واخفاء نيجي بعد كده طب ايه رايكم لو النون الساكنه والميم جه هم قبلوني في القران بقى مشددين زيئي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم الكلمه اللي انا عوزها كلمه ايه ان لهم خلاص كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا هي فاحياكم هي ثم يميتكم ثم يحييكم هنا ايه الكلمه اللي انا عوزها كلمه ايه ثم الله جنب بقابلني حروف كتير او في القران الكريم مشدده زي مثلا كلا بل انا عندي اللام الحرف اللي هنا ايه اللام كلا اتكلمتش انا ما اتكلمتش لكن لما جيت عند النون والميم لما لقيتهم مشددين بقالهم نطق مخصوص ولذلك صاحب التحفه بيقول وغنى إيه؟ ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدأ يبقى إذا قابلني في القرآن الكريم نون مشددة أو ميم مشددة وجب غنها بمقدار حركتين يبقى وجبت فيها الغنه بمقدار إيه؟ ويجي اكمال أك... الغنه اننا كل شيء خلقناه بقدر ان ما يجيش واحد يقول له... ان كل شيء لا ده لحن مستحيل اسميه في حقكم لحن خفي ما يجيش واحد قال له... ان انزلناه اقرا يا حبيبي ان انزلناه في ليله القادر حصل كم لحن في, في, في الآية دي؟ ايه هو ايه؟ النون بتاعت إنّة والنون بتاع ايه؟ نون أنزلناه وجبتها مظهرة فما الا للغنة الأصلي ونون إنّة مدتاش حقها من ايه؟ من الغنة طب ده لحن جالي ولا خفي او بالنسبة لكم جالي اه ظاهره لكن بالنسبة لعامة الناس راجل مهني حرة في أي حاجة مع علاقته بالقرآن يجوب كده يصلي يصاله اراها كده نقول لا بالنسبة لك لحن خافي واخدين بالنه لأنه جابت تشكيلات كلها صح واخدين بالنه طيب تعالوا بقى بهدي كده يبقى إذا يبقى حكم النون مش المشددتين إيه هاي وجوب ايه يا اخوانه وجوب الغنة بمقدار كم حركة حركتين طيب وبنسميها بعد كده حرف ايه حرف اغنة ايه مشدد او مفيش داعي قولوا وجوب الغنة حرف اغنة مشدد اللي تقولوا قلوا بس يبقى المعلومة ايه صح تبقى المعلومة ايه صح طب تعالوا بقى نشوف إيه هي الغنة سمعت السؤال ايه يا الغنه العلماء بيقولوا الغنه صوت لذيذ مركب في ذات النون ولو تنوينا والميم اظن انا قلت لا مشدد ولا ساكن ولا متحرك ولا اي حاجه اقول التعريف تاني صوت لذيذ مركب في ذات النون ولو تنوينا والميم إذن ما دمت أنا ما قيدتش النون أو الميم بكونهما ساكنتين أو مشددتين أو متحركتين جبتهم مطلقة يبقى الغنى صفة ملازمه لمين؟ للنون والميم الغنى صفة ملازمة لمين؟ بس لها درجات باعتبار الكمال والقصر فاكمل درجات الغنه او اعلاها اذا كانت النون والميم ايه مشددتين يبقى اعلى درجات الغنه اذا كانت إيه؟ النون والميم مشددتين وقد يكون ذلك في كلمه زي ان لم ثم واخدين بالنا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا امه مؤمنه واخدين بالنا دي أكمل درجات الغنه اذا كانت النون والميم ايه ها مشددتين وفي نفس الدرجه النون والميم إذا أدر... النون اذا اضرمك في النون او الميم النون اذا اضرمك في ايه لان انا ما اضرم النون في, نف... في مثلها بنطق نون ايه اه اسمعوا وما لاحد عنده من نعمه تجزى انا عاوز الكلمه ايه من نعمه زي غن زي غنه ان كل شيء طيب عاوز مثل النون في الميم فلينظر الانسان مما خلق خلق مما ماء دافق عاوز مثل الميم في الميم ولكم ما كسبتم أظن نفس الدرجة أعلى, درجة أعلى الدرجات المتقاربة يبقى الحرف المشدد تشديد ذاتي ويلحق به النون إذا أضغمت في مثلها أو أضغمت في الميم والميم إذا أضغمت في مثلها طيب الدرجة اللي بعد كده النون إذا أضغمت النون حتى ولو تنونا يا أخوان إذا أضغمت في الواو أو الياء من ولي ولا نصير وإن كان ما فيش داعي إن احنا نلحق دا بالنون والميم المشددتين تعالوا بقى بعد كده الدرجة اللي بعد كده النون والميم المخفى النون تخفى عندك كم حرف نسيني خمستاشر اللي هي حروف صف ذا ثنا كم جد الاخر طب والميم تخفى عند الباء الاصوات علت عند حرف واحد وهو ايه الباء اتفاهم ولا عيد تاني طيب الدرجه اللي بعد كده النون والميم المظهرتان النون والميم إن نون سواء كانت مظهره اظهارا حلقيا او مظهره اظهارا مطلقا الميم اذا كانت مظهره اظهارا ايه شفوي بينوا ياخذين كم درجه أربعة, أربعة. اخر درجه النون والميم المتحركتان الله أكدن الغنة موجودة قلتلك هي صفة ملازمه للنون وايه بس ده احنا قالنا الغنة موجودة في النون والميم المشددتين وفي الادغام بغنه والإخفاء والقلب بس أقول لكم وأنا قلتها لكم في الأول لقاء تقريبا قلت الدليل على إن الغنه ملازمه لي لا تنفك بحال من الأحوال إن الإنسان لو وضع يده على انفه لما استطاع نطق لن ولا من بحال من الاحوال كذلك عفانا الله جميعا من كل سوء لو اصيب الانسان بنوبه برد برضه ما هيستطعش نطق ايه النون والميم الا بما فنخلي بالنا يبقى اذا ده دليل على ان ايه الغنه ملازمه لمين للنون والميم ايه مطلقا بحدش اللي مشددتين او مخفتين او مضغمتين لا الو... لكن ترتيبها بدرجه الكمال كمال الغنه امتى كان أكمل... اكمل درجات الغنة الغنه اذا كانت النون والميم ايه ومقدار الغنه كم حركه زمنيتين مش قبض الاصبع وبسطه طيب اثنين اذا كانت مضغمتين في مثلهما او مقاربهما ثلاثة <تصفيق> اللي بتعمل تاكل النهارده المكفن بتاعكم ما له عمل <تصفيق> النون والميم ايه واربعه لازم الساكنتين المظهرتين وفي درجتهم كمان المتحركتين او اقل منهم درجه بسيطه طيب بكده نبقى خدنا الحروف اللي تتعلق بالغنه اللي هي ايه وايه النون والميم النون ولو تنوينا والميم اه لسه برضو من الحروف اللي لنا شيء من القلق في تلاوة القرآن الكريم اربع حروف يا اخواني إيه هم اللام وحروف المد الثلاثة أنا هتكلمكم النهاردة كمان عن اللامات وبعدين نتكلم عن حروف المد الثلاثة في اللقاءات الجاية أو في اللقاء الجاي لو جينا نشوف اللامات الواقعه في القران الكريم التجود بيبحث في اللام من ناحيتين يبقى التجود بيبحث في اللام من كم ناحيه الناحية الاولى يا ترى اللام اللي انا هتكلم عليه لم متحركه ولا لم سكنه سمعتوا السؤال يا ترى اللام اللي هتكلم عليها لم متحركه ولا لم سكنه في اختي قالت المتحرك انا موافق ولو كانت قلت اللام الساكنه برضه هنوافق لان اللام المتحركه يبحث فيها من حيث التفخيم والترقيق يا ترى اجيبها مرققه نحيفه ولا مفخمه غليظه سمينة واللام الساكنه يبحث فيها من حيث الاظهار والادغام ايوه امم خد زي اهو لا تشيل شيء بالبدايه يبقى بنقول يا اخوانا اللام المتحركة هنتكلم عليها من حيث إيه؟ التفخيم طب ويلام الساكنة من حيث الإظهار والادغام والحال اللام الساكنة لنا معها كلام عاوزين ما هوش نوجهه لقراء القرآن الكريم في وانما وإنما نوجهه لجميع الناس الذين يقرؤون ويكتبون أو يتصدون للكلام نمسك اللام المتحركة عشان سريعة وكلام فيها سريع جميع لامات القرآن الكريم المتحركة والساكنة مرققة ما عدا لام وحده الموجودة في لفظ الجلاله الله أقول ثاني الصوت جميع لامات القرآن الكريم المتحركة والساكنة مرققة. ما عدا لام واحدة وهي اللام الموجودة فين في لفظ الجلالة الله. طيب. اللام في لفظ الجلالة الله يعتريها التفخيم وقد يعت ويعتريها الترقيق طب إمت أنطأها مفخمة وإمت أنطأها مرققة أنطأها مفخمة إذا وقعت بعد فتح مثل قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فأنا عندي لفظ الجلاله في قوله تعالى قال الله مفخمه لوقعها بعد ايه فاتح وكذلك تفخم اذا وقعت بعد ضم مثل قوله تعالى قال اني عبد الله اتاني الكتاب فاللام في لفظ الجلاله الله مفخمه لوقوعها بعد حرف ايه مضموم هو الدال قال إني عبد الله آتاني الكتاب يستوي في ذلك لم نفظ الجلالة إذا كانت مجردة من الميم المشددة أو مقتر أو اتصل بأخرها الميم المشددة لكم مثالين للمجردة من الميم المشددة عاوزين مثال للمقترنة بالميم إيه؟ المشددة قوله تعالى واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك اللام في لفظ اللهم مفخمه ولا مرققه لوقوعها بعد ايه نسمع كده واذ قالوا اللهم ان كان الحرف اللي قبل لفظ الجلاله شكله ايه الحرف اللي قبل... الحرف اللي قبل لفظ الجلاله شكله ايه مضموم فأيه لم لفظ الجلاله ايه مفخمه طيب متى ترقق لم لفظ الجلاله ترقق اذا وقعت بعد كسر سواء كان الكسر في نفس متصل بيها في الرسم زي لله ملك السماوات والارض فلم الجر شكلها ايه لله مكسوره فعيشت لم لفظ الجلاله مفخمه ولا مرققه مرققه افي الله شك ملكوش دعوه بالياء افي الله شك لم لفظ الجلاله وقعت بعد ايه, إيه؟ بعد فق ايه مكسوره انتوا ما انتوش معنا النهارده ليه ده الكلام سهل فاجت اللام مرققه طيب نروح بقى لللام الساكنه اللام الساكنه في القران الكريم خمس انواع اقول تاني اللام الساكنه في القران الكريم كم نوع اكتبوه وانتم ماشيين كده واحد لام ال لام وال ال اللي هي ايه التعريف اللي بتخلي الاسم النكرة بتحوله الى معرفه اللي انا خدتها وانا في اولى ابتدائي إما أن تكون اللام إيه أو إيه طب ما أنتوا سترها هو يبقى لام قال اتنين لام الفعل تلاتة لام الحرف أربعة لام الاسم خمسة لام الأمر يبقى معاه كم لام هقولهم تاني بسرعة بقى لام أل اتنين لام الفعل تلاتة لام الحرف اربعة لام الاسم خمسة لام الأمر <تصفيق> لو جينا نشوف اول حاجة هعرفها لم ايه لا مقال اللي هي لام التعريف لم قال دي ريحتني راحه ما فيش بعدها راحه لما جيت اخد احكام النون الساكنه والتنون قسمت الحروف الثمانية وعشرين لكم قسم لاربعه ولما جيت اخد احكام الميم الساكنه قسمت الحروف لكم قسم هنا حقسمهم لاثنين متساويين عدد الحروف الهجائية كم اللي ممكن تقع بعد لم قال برضو تمانية وعشرين الالف ما نشعوزها الالف لها يوم تاني طويل يبقى الحروف اللي تقع بعد لم قال كم حرف سهل هجعت تمانية وعشرين أقسمهم على اتنين يبقى النتج ايه خلاص باخد أربعتاشر حرف لم قال تبقى حكمها الإظهار يعني أنطأه وتبقى بيسموها في اولى ابتدائي لم قمري ولم قال بعدها أربعتاشر حرف أنطأ همزه الوصل وأنطأ الحرف اللي بعدها مشدد يعني نطقتهم حرفا واحدا كالثاني مشددا ودي بنسميها إيه؟ لا لسه بنسميه الحركه دي اضغام واللام اذا اضغمنا في اللي بعدها هنسميها لم ايه شمسيه الله ايش منها يعني لم شمسيه ولام قمريه لسا من اللام في اذا اظهرناه لم شم... قمريه واذا اضغمناه سمناه لم شمسيه حد يعرف السبب تشبيها لها بلام القمر اللي العرب بيشوفه بالليل في وقاعد في الصحراء كده مزاجه عال، والشمس تشبيها لها بلام الشمس في عدم النطق اللي برضو بيشوفها طول النهار وبتحرقه خلوا بالكم معاي احنا قلنا حنقسم الحروف لكم قسم وحجبلك اخطاء لكم بتقعوا فيه في القرآن وفي كلامكم العادي القسم الأول لم القمرية إذا وقع بعدها واحد من 14 حرف آه أنا كنت أقول لك بالترتيب الهجائي لكن أنت إيه سهلت علينا الأمر المجموعين في كلمة ابن الشيخ سليمان الجمزوري في تحفة الأطفال ابغ حجك وخاف عقيمة اكتب العبارة هي وعد حروف ابغ حجك وخف عقيمه جل عددهم كم حرف 14 عشر حرف اذا وقع حرف من هذه الحروف لاربعه عشر بعد لم ال وجب في لم ال ايه الاظهار بان تكون اللام قمريه تشبيها لها بلام القمر وخاصه ان انا عندي القاف طيب نمسك واحده واحده أول حرف إيه؟ حد يجيب جم... ده أنا ما قلتش حاجة من يوم السبت الهمز يبقى أول حرف إيه؟ الهمز هتقول مثال الإيمان الأرض انا نطقت اللمه لما نطقتهاش نطقت, نطقت اللم تاني مثال تاني حرف الباء هاي؟ البر فليعبدوا رب هذا البيت الهمزة بتاعت أ. البيت همزت وصل ولا قطع يا أخوان انت طولوا صح همزت وصل ليه غالط عشان ما بننطقهاش في وصل الكلام بعضه ببعض نقرأ كده فليعبدوا رب هذا البيت فين الهمزة ما نطقتهاش سقطت في درج الكلام أو وصل الكلام بعضي ببعض طيب لو جيت انا اقرا فليعبدوا رب هذا أقول إيه البيت نطقت الهمزة في بدء الكلام وليا كلام في همزة الوصل لأن انتم بتخطأوا فيه انا يا حاكم ما حوش لكم الاخطاء بتاعكم يعني ما تخافوش طيب تعالوا بقى بعد كده الحرف رقم كام هيه اللي هو هيه عايزين له امثله قد تبين الرشد من الغي صح ولا غلط هيه بعد كده الحرف رقم كام اب الحاء زي ايه الحاقه ملحقه الحرف اللي بعد كده الجيم من الجنه والناس الجبار هنا بتغلطوا في الحرف ده وبتنطقه اللم قمر شمسيه الواحد منكم يقول له انت رحت الجامع بيحصل ولا ما يحصلش ما بيقولوش انت انت رحت الجامع لا انت رحت الجامع وبعدين يجي ينطق القران هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن الجبار ما هو بينطاها بره الشمسيه على طول ايش معنى ناحية انطاها قمري فلازم نخلي بالنا وننطق اللم في عند الجيم ايه مظهره يعني لم ايه قمريه انتبهوا للاخطاء موجود. المعلومات انتم ما شاء الله شو تروا عارفين طيب الحرف اللي بعد كده الكاف هيه إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ المعلمه في الفصل اول ما بتدخل الفصل تقول يلا يا أولاد كل واحد منكم يطلع إيه يطلع إيه الكتاب المعلمه اول ما يجي تعلمهم اللغه العربيه علمت نطقت خطا ولا نطقت صح خطا هذه بلوتنا الطمه الكوبري فتخلوا بالكم محدش برضو ما للأبلة بتقول له طلع الكتاب فايقول لي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين انتبهوا للحتاد يبقى إذن بقينا واخدين كم حرف للامة القمريه ستة بعد كده الحرف رقم سبعة ايه الواو ها إذا وقعت الواقع وهو الغفور الوجود وبالوالدين إحسانة شطرة طيب بعد كده عندي إيه؟ إيه؟ الخاء إيه؟ عايزين مثال كتير والخاي ها؟ لا خ... ما... أنت سرحت بايه الخبيثات للخبيثي ماشي طيب بعد كده الفاء ذلك الفوز العظيم والفجر ما شاء الله ها؟ بعد كده هاي والعاديات ضبحا الحمد لله رب العالمين خلاص كده طيب بعد كده انا انزلناه في القارعه ما القارعه ما شاء الله ابو حنو خاف عقي بعد كده ايه فالقيه في اليم ولا تخاف بعد كده إيه؟, ايه المؤمن المهيمن بعد كده إيه؟, ايه قل ان هدى الله هو الهدى ما شاء الله يبقى لم قال اذا وقع بعدها حرف من 14 عشر حرف مجموعين في كلمه في عباره ابغى احجك وخف عقيمه يبقى حكمها ايه وجوب الاظهار وت وتسمى اللام ليه تشبيها لها بلام في الاظهار خلاص كده طيب تعالوا بقى بعد كده لسه معاه كام حرف من الثمانيه وعشرين يبقى حكمها الادغام نحذف اللم وننطق حرف بعد همزه الوصل حرفي مشدد لاننا خدت الادغام امبارح وقلت هو النطق بالحرفين او اول امبارح النطق بالحرفين حرفا كالثاني ايه مشددا مشكله برضو طيب تعالوا بقى بعد كده هنجي نشوف امثلته نعرف الاربعه عشر البقية انا ممكن اجيب برضو بالترتيب لكن عندنا برضو بيت في بناخد مكون من 15 من 14 كلمه باخد من كل كلمه ايه الحرف الاول طب ثم صل رحما تفز ضف ذا دع ضف ذا نعم دع سو ظن زر شريفا للكرم دول كم كلمه باخد من كل كلمه طيب اذا دخلت اللام لم قال على حرف من هذه الاحرف يبقى حكمها الاضغام وتسمى لاما شمسيه طيب اول حرف كان ايه الطاء هنقول ايه الخبثات للخبيثين وايه والطيبات للطيبين واخدين بالنا طيب ايه الحرف رقم اثنين <تصفيق> الثاء نعمه نعمه الثواب صح ولا غلط انا بنطق قلت الثواب لا لان انا نطقت همزه الوصل الثواب وبعدها ثاء ايه مشدده اضغمت اللام في الثاء وبقوا حرف واحد مشدد طيب بعد كده الصاد وإقام ويقيمون الصلاه والصافات صفه الله الصمد الاخر طيب لا ايوه كده صح صح وهاتوا امثله بعد كده الراء من كلمه رحيما فعندي البسمله اهي بسم الله الرحمن الرحيم انا عندي في البسمله كام لفظ فيهم قال لا ثلاث ايه هو إيه لفظ الجلاله الرحمن الرحيم طب ما حنجيش عند لفظ الجلاله سيبه طيب بعد كده تفوز باخد منها ايه ها التواب التائبون بعد كده ها الضال ها؟ غير المغضوب عليهم ولا الضال لي. طيب بعد كده الذال، والذاريات ذروة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات نعم النون ها ها قل أعوذ برب ملك الناس الله إنه أنت عاوزين نقف معه وقفة صغيرة أوي ها خلكم عاي طبعا في الناس تجايين تستفادوا أنا وانا قاعد هنا شايف اللي بتلعب مع زميلته لو جاي تلعبين مجيش أصلا وأنا أستطيع الآن أن أنا أقول فلانا كايت بتكلم فلان فننتبه مع الشيخ لو سمعت بنقول النون عاوزين نقف معه وقفة صغيرة أو دقيقة واحدة قلت قل أعوذ برب الناس الله قوله تعالى آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� وقالوا اذا ضللنا في الارض مش أنا عندي وجعلنا جعلنا وعلماء التجود عند اللام بتاع جعلنا وضللنا مش دي لام ساكنة زي لام قال اجا بعدها نون علماء التجود حذرونا من اضغام اللام ده قوي قالوا اوعى اللسان يسبق ويخطأ وتضغم اللام وتلي جعلنا الله ليه قالوا لان لي اللام لا تضغم في حرف ادغمت هي فيه يا باي الكلام ده ايه ده انتوا امبارح ما خدنا احكام النون السكنة والتنوين وقلت لكم من, من من قسمي الاضرام الاضرام بغير غن اضراما كاملا في في اللام والراء من لجنه هدى للمتقين النون اضغمت في ايه من لجنه النون اضغمت في ايه ما جيش يعكس وقلت تعالي يا لام اما اضغمك في النون في نحو جعلنا لان اللام لا تضغم في النون لان النون كانت اضغمت في ايه في اللام هذه معنى قول العلماء لا تضغم اللام في حرف أضغمت هي فيه واخد بالنا طيب أنت بتقول بينفعش أضغم اللام في النون أمل قل أعوذ برب الناس أضغمت لام ألف النون هنا لي ألك لكثرة تكرارها وجوارانها في القرآن الكريم عرفت السبب؟ يبقى أضغمت اللام في النون في لم أل لكثرة دورانها في القرآن الكريم واخدين بالنا طيب ضف ذا نعم بعد كده الحرف اللي بعد كده ايه الدال أجيبه دعوته الداع إذا دعان ها؟ مالك يوم الدين ما تقولش شيء الدين. الدين لم قال انط الهمزه مفتوحه طيب بعد كده اه دع سوء ظن السين ها السميع السيئات ها السماء السماوات كتير قوي ظن الظانين بالله ظن السوء احنا لسه احنا محل... فوتنا السين السكينة كلام سليم لكن احنا بناخد في الظاء دع السوء ظن الظالمين بعد كده ازاي لا ده ذريات دي لنقل. لكن والصفات صفا فالزاجرات والزاجرات زجرا طيب بعد كده الشين الشكور والشمس وضحاها للكرم باخد ايه اللام اظن كتير والليل اذا يغشى تعالوا عندي اللام كده نقف وقفه صغيره قوي حصل جدال بعض قدامي بين اثنين معلمين في التعليم هماش من اهل القران يعني معلمين لغه عربيه فالواحد فواحد منهم قال انا نطقت اللام تبقى لام ايه اه قمري والتاني يقول له لا دي هي لم شمسي بس مش عارف يجيب له الحجة بتاعته انتوا في نظركم هي لم شمسية ولا لم قمرية اللي يقول لي لم قمرية يقول الحجة بتاعته واللي يقول لي لم شمسية يقول الحجة بتاعته اقول لكم باختصار اللم اللي, اللي نطقطعه بعد همزه الواص لام سكنة ولا مشددة مشدّة والليل إذا ياوشاء نطقت لام إيه يبقى لام شمسي لام إيه شمسي ليه لان نطعت غمتي اللام في اللام اللي بعدها للتماثل حرفين متماثلين زي ربح تجارتهم اضرب بعصاك نفس الكلام هنا والليل يتفهم الكلام طيب تعالوا بقى بعد كده عد القسم الأول من اللامات نروح للقسم الثاني من اللامات أيوة. القسم الثاني من اللامات لم ايه انتو كاتبين ايه لم فكروني باللي انتو كاتبينه لو حسن لم الفعل طيب كده نشوف ان انزلناه في ليلة القاجر فين الفعل اللي هنا انزلناه طيب ألم نجعل الأرض مهادا فين الفعل اللي هنا بس ما ينفعش الأن اللي بعده ايه؟ اللي بعده ساكن فما يدخلش معايا أنا عاوز مثال اللام الفعل بتنقسم لقسمين إما أن تكون متطرفة وإما أن تكون متوسطة طيب اللام في أنزلنا متوسطة ولا متطرفة متوسطة ماليش دعوه بالضمائر انا بعتبرها كلمه قرانيه واحده ما ينفعش ينفع اقف شا... ينفع على اللام وابدا بنا قلت لا يبقى كلمه قرانيه إيه واحده يبقى هنا اذا كانت اللام الفعل في وسط الفعل يجب اظهارها مطلقا طيب الفعل انا هجيب فعل في جم... في ايتين قل نعم وانتم جاخرون فين الفعل اللي هنا ايه قل نعم اللام هنا متطرفه ولا متوسطه بدليل ان انا انفع افعله قل طيب وقل رب زدني علما اللام هنا ايه برضو متطرفه طيب الفرق بين نطق اللامين ايه الاولانيه تمام مظهره والتانيه مضغمة يبقى لام الفعل اذا كانت متطرفه يبقى لها حكمين ايه وايه إيه؟ الاظهار اتنين الاضغام طب امتى تضغم اجيب الأولي الاول والباقي الكتير بقى يبقى مع الباقي طب امتى تضغم اسمعوا مني المثالين دو وقل رب زدني علما المثال الثاني قل لكم ميعاد يوم الـ الـ المثال الاولاني لم قل بعدها ايه ولم قل في, في الايه الثانيه بعدها اللام قل لكم يبقى الحكم الاول للام الفعل اذا كانت متطرفه ها الادغام اذا وقع بعد اللم إيه او ايه لام قل لكم را وقل رب زدني علما يبقى نقول تاني لام الفعل اذا كانت متوسطه جعلنا ظللنا انزلنا فان زللتم يبقى حكمها ايه الاظهار طب ان كانت متطرفه لها كم حكم الادغام اذا كانت اذا كان بعدها لام قل لكم اوراءه وقل رب زدني علما طيب الحكم الثاني ايه الاظهر امتي عند باقي الحروف زي قل نعم وأنتم داخرون قل اعوذ برب الفلق قل هو الله احد واضح ولا مش واضح طيب نيجي بعد كده اللم الرقم ثلاث لم, لم الحرف انا ما نش عاوز الحروف اللي اخرها لم حرفين اتنين بس كلا بل تكذبون بالدين الحرف اللي اخره لم سكن ايه بل طيب اه فقل هل لك الى ان تزكى الحرف اللي بعده لام الحرف اللي اخره لام ساكنه هل يبقى اذا اللام الساكنه في الحرف موجوده فين وفين في هل الاستفهاميه وبل العاطفه طيب برضه بتلحق بتاخد نفس حكم لام الفعل المتطرفه يبقى لها كام حكم قولوا انتم حكمين ايه هما الادغام إذا وقع بعدها اللام واللم تقع بعد لام هل وبل فقل هل لك إلى ان تزكى فقل هل لك إلى ان تزكى لا ببرانة دي لها حكم الوحيد وبعد لام بل زي كلا بل لا تكرمون اليتيم يبقى نقول تاني لام هل وبل حكمهما الاضغام اذا وقع كل منهما بعد ايه او ايه اذا وقع بعد كل منهما لام واللم تقع بعد لم هل وبل او را اهلا عمل دوش يبقى لعب من بتاعتك الشيخ محمد أبو العز. لا هي دوش. لو عمل دوش. يبقى بنقول يا أخوينه الإضمام إذا وقع بعد لم هل وبل لام ولم ولم تقع بعد إيه هل وبل. فقل هل لك إلى أن تزكى. كلا بل لا تكرمون الاتم اتنين الرأ ولا تكونوا إلا بعد الألم بل بس يعني كلمة هل لم يقع بعدها في القرآن الكريم كلمة أولها ايه رأ نعم ها لم الحرف في حاضر من فحاضر الاثنين يبقى بنقول لم الحرف الحروف اللي اخرها لام سكنه في القران الكريم ايه وايه هل الاستفهاميه وبل العاطفه وصلت ولا لسه طيب الكلام اللي انا قلته في لام الفعل المتطرفه ان لها حكمين الاظهار اذا وقع الادغام اذا وقع بعدها لم أوراق زي قل لكم وقل رب زدني نفس الكلام حقوله في لمهل وبل الادغام إذا وقع بعد كل منهما اللام والراء. بس لما جينا نقرأ القرآن الكريم وجدنا إن اللام تقع بعد لمهل فقل هل لك إلى أن تزكى وبعد لم بل كلا بل لا تكرمون اليتيم اثنين بس سادة التليفون بتاعي فين ده ولا مش عارف بل لم يقع بعدها في القرآن الرأباء لم تقع إلا بعد كلمة بل بس زي بر رفعه الله إليه يبقى أقول تاني كلمة هل لم يقع بعدها في القرآن الكريم كلمة أولها راء كلمة بل وقع بعدها في القران الكريم لام كلا بل تكرمون كلا بل لا تكرمون اليتيم وراء لا سيب دي الوقت رفعه الله اليه زبلنا بقى مصمم انه يجيب لي مثال كلا بل ران على قلوبهم أنا عندي حفص يقرأ هذا الموضع بالسكت يعني يسكت على لام هل على لام بل ثم يبدأ بكلمة ران ويعني السكت إن القارئ يقطع صوته على آخر الكلمة القرآنية بدون تنفس فلو أخذ نفس وقرأ هكذا كلا بل ران على قلوبهم يبقى هذا كذب في الروايه لانه لم يقف وليس هذا موضع وقف كذب في الروايه ولحن جلي واخدين بالنا يبقى نقول اسمعوه منه وشوفوا انا هعمل ايه كلا بل ران على قلوبهم انا فصلت بين اللام بتاع بال ورانا بفتره زمنيه ما فيليش فيها فاصول ينفع عضلهم يا اخوانه لا يبقى السكت ينافي ايه الاضغام يبقى لام الحرف حكمها الاضغام اذا وقع بعد كل منهما لام او راء يستثنى من ذلك كلا بل رانا فان حفصا يقراها بايه بالسكت والسكت ينافي الاضغام وبمناسبه السكت السكت لا يكون الا في الواصل بسم الله الرحمن الرحيم السكت لا يكون الا في حاله ايه يا أخواني الواصل لحفظ في القرآن الكريم أربع سكتات بد وأن ينبه المعلم تلميذه عليها حتى لا يكذب في الرواية السكتة الأولى بين الآية رقم واحد والآية رقم اثنين في صورة الكهف هكذا لو قرأ بوصل الايتين ببعض لو وقف على رأس الآية الأولى ما نقول له شو يسكت هو وقف يعني لو وقف وخد نفسه وما يقراش حاجة لان راس الايه في حد ذاته موجع ايه وقف لكن لو وصل الايتين ببعض نقول له ايه اسكت هكذا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر شفت أنا عملت ايه هذه السكتة الأولى السكتة الثانية في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن الموضعين دول يا أخواني ينفع إننا أقف فما يطلبش مني السكت أقف وأخذ نفسي ما ينفع ما يطلبش مني السكت وينفع إننا نوصل وفي حالة الوصل لا بد من إيه من السكت أنا بنا... ليه بنا هو قد يأتي المتعلم ويكون أفق جيّء في المسألة دي ويجبر الطالب إنه لا يقرأ إلا بالوصل ولا بد له أن يسكت لا أنا عندي عوجة رأس آية يبقى ورأس والوقف على رأس الآية سنة فما فيش منع ان يقف ويأخذ نفسه ويبدا بالايه اللي بعديه قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا موضع واقفه على قوي وبيساله وبعدين في النهايه بيقرم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل البعث ده هو اللي ربنا ايه اقل الهولنه خلاص هم كانوا في جنيه منكرين لمين للبعث وحصل البعث فاستفهموا من هؤلاء المفاجئة استفهموا عشان هما جاهة لا استفهموا من هول المفاجئة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا وقروا واعترفوا بوجي ما هيش لاحظة إقرار والاعتراف هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ينفع أننا أقف وينفع أننا اوصل بس في حالة الوصل لابد من السكت هكذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن الموضع رقم ثلاثة ورقم رقم أربعة لا يصح فيهما الوقف صورة القيامة وقيل من راق احنا خدنا في حكم بارح لو وصلنا يبقى حكم ايه اتغن بغير غنه مش لو وصلنا يبقى حكم الادغام بايه بغير لو ما سكتناش يبقى حكم الادغام بغير ايه بغير غني لكن اما سكتنا اضغم لا وزيها كل بال ران على قلوبهم بين واخدين كم لام والبعد كده وفيما عدا ذلك الادغام الاظهار هل تنقمون منا كلا بل تكذبون بالدين فهل تعلم له سمية بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يبقى لم هل تتغم في ايه في اللام ما مع ذلك في القرآن راء لام بل تتغم في ايه وإيه؟ في اللام والراء طيب احنا بنا واخدين كم لام الوقت لس اللام رقم كام لام ايه طبعا هاقول هالقني وجنات قولوا الفافا واختلافه السنتكم والوانكم نطانا اللم ولا اضغمناه ايه يبقى لم الاسم يجب ايه, ايه اظهارها وانتهتا العمليه انتوا اللي قلتوا ما هو طب اللم رقم خمسة لم ايه اه ايه يا لم الأمر دي ده مشكلة جديدة أنا بتوم مثلا بشرح الدرس ومهملين ايه لتكتب كل, و... ليكتب كل واحد منكم درسه كلمة ليكتب مكونة من حاجتين هل يرى ايه و ايه لم زائد فعل ايه الله. ده أنا عندي الأمر فعل أمر زي يقول اكتب اسمع اشرب مش كده آه لا ما أنا ممكن أدّي الأمر بوسطة الفعل المضارع بس أعمل إيه أدخل عليه لام أشوف اللام ده هي. إذا سبق هواو أو ثم أو ما شابه ذلك لازم أجيبها سكنة أجيبها إيه سكنة طيب زي ايه حاجب لكم سأل واحد ايه واحده فيها ثلاث لمثل الامر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نظرهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقطع فلينظر يبقى جبناها بعد و وبعد ثم وبعد ايه فأقول تاني ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نزورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الا من هنا في بعد ايه وايه ثم وايه طيب ثم ليقطع فلينظر ثم وايه يبقى اذا حرف مشترك وهو ثم بين الايتين وايه فيها الفاء وايه فيها ايه الواو طيب يبقى اسمها لم الأمر ليه لأنها مع الفعل المضارع تؤدي الأمر تفيد الأمر يعني إيه الأمر يعني طلب إحداث الفعل طلب الفعل طب ضدها أي يا أخواني علشان ما نعملش الفعل ها انتو بتقولوا بس من تحت لتحت لا اللي يقول لي والبصوط علي أنا صح أنا سمعتها على فكرة والله لا ماوش لام لا الناهيه لا ايه الناهيه وما فيش منع يا اخواننا ان احنا نقول ونخطئ احنا ما احناش ما مولودين متعلمين ربنا قال ايه في القران الكريم والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا معرفتوش ما ماهوش غلط بس لو اقررت ان انا معراء إن لو انا صممت ان انا ما اعرفش يبقى ده الغلط لان ربنا زودنا بوسائل الادراك والتعلم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا كملوا الايه كده وجعل لكم وايه وايه بس يبقى الوسائل اللي هتعلمني موجوده ولا مش موجوده نقول ونغلط ونتعلم والله ما حد عني في حال وما نقولوش أنت أخطاء نقولو لا دا الصواب كذا فاحنا قلنا لم الأمر ضدها لا إيه إنها هي لتكتبوا الدرس أنا بعملكم بإيه بكتابة الدرس لا تكتب الدرس يبقى بأنها بطلب منك الكف عن الفعل والاثنين في اللغة العربية يا الفعل المضارع لم الأمر ولا هي الاثنين بيعملوا إيه بيجزموا الفعل المضارع نرجع للتجويد الآيات اللي قرأتها وتقولوا لله أنا أظهرتها ولا أضغمتها ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير والآية الثانية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أنا أضغمت ولا أظهرت يبقى لام الامر على طول بكلمه واحده حكمه الاظهار, الإظهار. يبقى اذا احنا كلمنا على اللامات واحد لام قال اقسم لها الايه اظهار اذا وقع بعدها كم حرف وادغام اذا وقع بعدها كم حرف 14 لام قال اللي هي اللام الشمسيه واللام الايه طب اظهار تبقى لام وادغام تبقى لام طب لم الليل لم شمسية ولا قمرية ايوه ما تنسوش دي طيب تعالوا بقى بعد كده لم الفعل إذا كان الفعل لم في الوسط يبقى حطمه طب وإذا كانت متطرفة الادغام إذا وقع بعدها لم أو الراء والاظهار فيما عدا ذلك طب لم الحرف متركز محددة في ايه وايه هل و طيب لم هل حكمها الادغام اذا وقع بعدها غلط هل لا يقع بعدها الراء لم بس لاني لم يقع بعدها في القران الكريم الراء ولو وقع لكن ما نقولش و لو في القران خلاص كده طيب تعالوا بقى لم بل حكم الادغام متى اذا وقع بعدها ايه او ايه ما عدا كلا بل غانى على قلوبهم ما شاء الله طيب لم الاسم ولم الأمر حكمهما بس احنا عاوزين في اللقاء النهاردة أول واحد او يعني حد شجاع يختار لنا هو ربع قبل ما نختاره له اه ويجي عندنا هنا في المكان ده يقراه علشان نناقش بعض في في اللي خدناه مين اللي هيجي اي حد كده ما شاء الله شاطر ها طلع حد يشك حسن يا حي بسم الله الرحمن الرحيم معاك مصحفك هاتوا شوح بقى انا بحب اقرا بالترقس يعني هو بطو حساس قوي عشانكم ها شكلهم ده والله خمس دقايق لا ما حدش حاجه آه. بس ليه؟ هي سافه الحضاره او ما هما اللي يبدا انت هتقرا أي ايه يا حبيبي اختار تختار انت كده هو اقرا ما رتوش وطلعه فوق كده هاو قدامك هاي وطلعه هل تقعد مكاني لا لا لا لا لا لا لا لا من الشيطان الرجيم إن الله صفا آدم ونوح وآل إبراهيم عمران على العلمين. هو قرأ ولم ولم نخطئ. أعود بالله من الشيطان الرجيم إن الله صفا آدم ونوح. يا ترى التصرف بتاعه ده صح ولا خطا ها حد يقول صح صح. طب صحي ليه لانه في وسط لا لانه في وسط ايه ويجوز له الاتيان بالبسمله وعدم او تركها يبقى هو تصرفه الوقت ايه صح, صح. بس ما نجيش بقى تقول له الله طب فين البسمله المفروض يجاوب إجابة علمية ما يقولش بصورة طبا مرض الشيخ وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى نقول له لا أنتك ده أخطأ لأ جاوب إجابة علمية قل لي أنا أعلم أن هنا البسمله وتركوها وأنا تركتها خلاص لأن أنا بقرأ من وسط ايه الصورة, الصورة. طيب أول كلمة عليها في الآية ايه دي ايه حرف اغني ايه مشدد وشدد ان لها الصفاء ادمه ونوح وعال هنا ايه هنا ايه ادغام إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟, ايه لوقوع ايه بعد ايه لوقوع الواو بعد بعد تنوين شطار لا بعد طيب كمل بقى حبيبي وقال وقال عمران كلمه عمران هنا ايه م ساكنه وقعت قبل ايه ال في كلمه واحده حكمها الاظهار عاوز كنتوا بتذاكروا في البيت تختاروا ربع كده اهو بهذه الكيفيه يا رتب يبقى أو الف بالترتيب علمتوا انتوا بس عشان تنفعوا انتوا خدتوه فاهمين ولا لا طيب وآل إبراهيم وآل عمران على هنا ايه العالمين هنا ايه لام قال حكمها الإظهار ولو قلت لام قمرية برضو أنا أبي المندي أي ما لو قلت لام قمرية أنا فهمت الحكمها إن الإظهار والله أقبل يا حبيبي ورييت بعضها من بعض والله سميع عليم هنا اربع احكام للنون الساكنه والتنوين حكم مكرر ها واحكام مش مكرره حد يعرف ايه يق... اقلاب في ايه زريت طب الفرق بين الاقلاب بين ايه الاولاني ايه والثاني ايه الراوتر تنطيريه نحن سي حسن والثاني ايه نون ساكنه الحكمين اللي لسه ايه وايه ايه, ايه؟ بغن سميع عليم ده ايه اظهر ايه حلقي ما شاء الله اقرا حبيبي إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقب إذ قال تمرأة إمرأة ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم طيب عندك هنا الاحكام اللي معايا ايه رب انت في واحده لان انا معاك كذا واحده مني انك طيب عند إيه كمان فين السميع ايوه العليم الله طيب عندي هنا كم اخفاء في الايه ولسه واحد انت طيب الفرق بين الاثنين ايه الاولاني التلوين بعده في كلمه واحده وبعده تاء شطار الايه بعدين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 وإني سميتها مريم وإني أعزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إلا متنع ثلاثة شمسية اللي هم؟ طيب بالقمرية؟ طيب عندي ننو من مشددتين طلعوا لي المنبس الم و ايه و سميتها فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجر عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن والله يرزق من يشاء بغير حساب انا عاوز واحد او واحده بس يقف ويطلع لي الاحكام من هذه الايه مانيش عاوز الاجابه الجماعيه مين اللي يقول اتفضل باشه وهنا اخلاف هنا اخلاف لوقوع لوقوع الامين الباء بعدها النون في ايه في كلمه واحده هات كملي دهن اخفى دهن النون سكتنا بعدها الثاني مدى اخفاء طيب انا عندي ماشي من في ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ما ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي هو ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي فتقبلها ربها بقبول حسن ونبت نبات حسن وكفله وكفله زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب عند عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء وبغير إحسان ليس نش حاجة أه غم جلنا فيه حسن وكفلها باتلة. خلاص؟ يبقى نخلي بالي هي ما شاء الله مشكورة تمام وإحنا عندنا في أحكام التبود المعلمكم إذا تلقيت في الآية أو الآيتين أحكام متكررة يكتفى بإيه؟ بواحد يعني نقول واحد ونبقى عارفين أن الثاني إيه؟ زين خلاص كده؟ طيب نقرأ الآية بعدين؟ هنالك دعا زكريا ربا قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه ذريه طيبه انك سميع الدعاء واحد ثاني يقول لي بالاحكام يا له إيه, ايه ايه ضريه طريقه تنتهي ايه حرف أغنى إيه؟ مش عدد. مش عدد. إيه؟ لا البت انا سا... فيه. ناخده أي؟ أيوة. يبقى من لا دون ادغام أنا نعم الدعاء اللام ايه وطيبه انك خلاص هو اختنا اللي كلمه في الايه اللي فاتت نبهتنا المعلومه مهمه بس انا لو انتظر هي المعلومه دي انها وصلت الايتين ببعض المعلومه دي القران الكريم من اول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الى قوله تعالى من الجنه والناس حتى اواخر الصور علامات اللي بيتكلموا يا اخوانا يا اخوانا انا ما احناش جابرين حتى على حروب اتنين بيتكلموا يفتحوا الباب وتفضلوا خذوا الله ما هنزعه ويكملوا حديثه بنقول عاوزين نقول ان القرآن الكريم المصحف التشكيل بتاعه او الضبط بتاعه مكتوب على الوصف لدرجة انك اخر كلمة في القرآن الكريم من الجنة وإيه؟ في بعدها حاجة فيش بعدها حاد ومع ذلك تجد السن بتاعه والناس اكلها ايه مبسورة مبسورة الله ده انا عندي لا يوقف على المتحرك بحركة لازم اسكن على اساس ان انا حوصلها من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ليه فا احنا اختنا ما نبعتنا وده الشيء تشكر عليه اما قالت إن حسابه هناك أو حسابه هناك ما أنت شهر صحيح على حيوة أنت ليه؟ ليه تبقالبه ليه بذلك؟ لا لا لا لا لا ده هي, لا ده هي العلم مورقه ده أنا بقول نبهت أنا كنت عارف نبهتنا العلم مش كبير محدش كبير على العلم أبدا نبهتنا المسألة وهي إن القرآن مضبوط على الوصف ومجل تلتة أربع آيات في اختبار مثلا في ورقة ورقة وقال طلعوا الأحكام التجويدية تقرأ أو استخرجي من الآيات كذا وكذا وكذا وكذا تنظر للآيات موصولة من أول كلمة الأخر كلمة بما فيها رؤوس الآيات اللي هي إذا كان الكتاب حطين رأى نقلينها من المصحف أو حطين نجمة أو حطين نقطة أو ما شابه تنزل تنظر إلى إن الآيات الثلاث آيات اللي جايين وحدة وحدة بتنطقوا في نفس واحد ما وقبتش فيها انت بنتوا لي المعرض جعدة ايوة اتفضل حبيبي فنالته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين حد يطلع لنا الأحكام حد. أنا عاوز أسأل سؤال أول هو صح ما خد بس عاوز انبهكم حاجه هو قرا هكذا فنادته الملائكه وهو قائ هو لسه بتعلم واللي بتعلم مع حدش ايه يقول له انت أخطأ لكن انا عاوز اعلمكم معلومه فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب وقف كده ولا ما وقف وبعدين قال ايه ان الله يبشرك ان ولكن الهمزة عليها إيه؟ فتحة أن المفتوحة الهمزة لا يجوز البدء بها لا بد وان يسبقها إيه؟ كلام وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره نوصلها هي ناديته أليت له إيه؟ كذا عشان يتم المعنى كبان من ضمن الكلمات اللي ما ينفعش يبدأ بها أبداً ممكن اقف قبلها بس ما ينفعش باللي اللي بعديها لكن لأن علمونا في اللغه العربيه زمان واحنا صغيرين ان لكن حرف ايه استدراك يبقى انا هستدرك هبدا من غير ما اعرف اني هستدرك على ايه واخدين بالنا طيب يبقى فنادته الملائكته الملائكه اللام هنا لام قمراء حكمها وهو قائم يصلي طيب شاطرة هيه تعرف لو قلت التنوين ولا قلتش في كلمتين تبقى شاطرة قوي ليه لأن نحنا عارفين من الأمور المسلم به إن التنوين لا يكون إلا آخر كلمة فما إحناش عاوزين إحنا اللغة العربية لغة علم ولغة دقيقة فما إحناش عاوزين بأفكارنا حاشة لا لا اللغه العربيه لغه دقيقه بوقوع قائم يصلي بوقوع الياء بعد التنوين وبس لان التنوين لا يكون الا في طب لازم لها في كلمتين يبقى هات في تنوين وسط فهمتم يبقى بنقول وقوع الياء بعد التنوين بس دي بقى بعد كده ايوه اتفضلي يا ربي شاطرة هاي مثل ما تبدا من الصالحين أيوة. شاطر أنا أرد عاوز شبلي من أشبال العينانية كده يجي شبلي من أشبال العينانية جبنا شبل البصرة لا لا أنت شيب لما تشب انت أفوته مرحلتي الأسد مم؟ مين اللي يجي وضوي أصلاً ما تقولش شيء يجيب لي يا أخي بع أبل عيناي شكل حسن نعم تقول شيء شبلي برضو حسناً الأمني ده يفكر إن إحنا, آه. أحنا حنا حنا. انت يا حبيبي لو سمحتم تب حيات ما اللي جنبي الله هشتغل انا بقى ب... ب... من تم التشاور لنا قلنا اغمه عليها طب طب تب... تاخدوها بالجو ها كله عين مكان مكانه لو سمحت كله عين مكانه معلم من المعلمات الكبار لو سمحت وتتعامل ويا تشوفوا الوضع ايه اتفضل يا لا <سؤال> <أعوذ> بالله من الشيطان الرجيم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 ها. الشيخ بيقول مين اللي يطلع الأحكام هو ما سمعوش الاي خالص تفضل يا الله بنت أيوة و... والناس و... و... و... لو سمحتم لو سمحتوا الصوت عشان نسمع زميلتنا بعت حضرتك ازاي من البدايه ثاني لان انا شايف في كلام الاول اول حاجه اننا نضيف النون المشدده طيب وانزلناه فالصوت اللي نسي ودنك الصوت المشدده ادغام ال ال فينه قال من ساف في الله يفتح عليك عليك بعديك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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لقوم يتفكرون يَتَفَكَّرُونَ